فلما جاوز أي ذلك المكان الذي ذهب فيه الحوت أصابهما ما أصابه من الجوع والعطش والنصب والتعب وهذا حال المسافر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب فلشك أن المسافر ينصب ويتعب ويشق عليه الشقة والمسافر البعيدة تشق عليه ويتعب لذلك يحتاج لأن يتزود من الغداء يتزود أيضاً من شراب وهذا لابد منه حتى لا يهلك وحثى الله أمر به وتزودوا فيجب على المسافر إن خافت تلف على نفسه في الطريق أن يتزود ولا يصلح أنه يذهب من غير زاد فإن موسى عمل بهذا وهو نبي مؤيد ومكرم وله من الكرامات ما له ولو شاء الله أن يجعل الطعام أمامه ولا ينقطع من جهة الطعام والشراب ولكن الله يعلم العباد الأخذ بالأسباب وأنهم ينبغي أن يأخذوا بالأسباب الشرعية إذا أرادوا سفراً تزودوا وهكذا غير ذلك من أحوالهم وشؤونهم الدنيوية يأخذوا معهم فيها بالزاد هذا زادها الحسين الزاد الدنيوي وهناك زاد في الدنيا للآخرة زاد معنوي وهنا فلما جاوز موسى وفتاه ذلك المكان الذي ذهب فيه الحوت قال موسى لفتاه للتعب الذي حصل والنصب والعطش وال... أيضا كذلك الجوع قال آتنا غداءنا لقد لغينا من سفرنا هذا نصبه والأنبياء بشر يصيبهم ما يصيب البشر من الأتعاب والأكلاب ومن الأحزان وهكذا بين أفراح وأتراح وغير من شؤون البشر ولكن الله أيدهم بالرسالات والنبوات وأيدهم بما أيدهم من الكرامات دون غيرهم من الناس وإن لهم بشر يصيبهم ما يصيب البشر من النصب ومن الجوع العطش وغير ذلك وقد خرج رسول الله من بيته وأخرجه من بيته الجوع لأنه بشر وليس برب يطعم ولا يطعم وإنما هو بشر يحتاج للطعام ويحتاج للشراب وكل الأنبياء على هذا الحال الذي تعلمون قال أرأيت إذ أوين إلى الصخرة يا موسى أرأيت المكان الذي كنا فيه وهي تلك الصخرة نسيت الحوت وتركت الحوت وذهلت عن الحوت فلم أتفطن أو لم أذكر إلا بعد سفرنا وانتقالنا من ذلك المكان ولله حكمة في نسيان يوشع ونسيان موسى عليه الصلاة والسلام حتى يعوداء كما قال الله فارتد على آثارهما حتى يعود إلى ذلك المكان الذي سيلتقيان فيه بالخضر وهذا هو المقصود من هذه الرحلة الطويل الشاقة من أجل اللقاء بهذا النبي الكريم وأخذ منه ما لم يكن عند موسى من العلم كل هذه الرحلة من أجل هذا المعنى هذا ومن أجل هذا الأرض ذلك أخبره ربه قبل ذلك أنه ستنسى الحوت وسترجع إلى ذلك المكان الذي نسيت الحوت فيه وتجد عبدنا الخضر فيه فذكر يوش علي ممسنا من سأل عن الحوت أنني نسيته في ذلك الموضع الذي انتقلنا منه وكنا بتنا فيه قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت إنني كان معهم وأنني اتقل سبيله في المحري سرى الله أي نسيت أن أخبرك بذلك أو نسيت خبر الحوت ونسيت أيضا حمل الحوت إلى آخره على ما ذكره فإني نسيت الحوت ما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وقراءتان للقراء أنسانيه بالضم وهي قراءة حفصنا وأنسانيه بالكسر وهي قراءة سبعية على الأصل أنسانيه وأنسانيه قراءتان يقال عليه وعليه عليه وعليه يجوز هذا وهذا في الضمير المسبوق بالياء وجهاني الكسر وهو الأصل لمناسبة الياء والخفة والضم عليه وعليه هذا وهذا, وهذا وهكذا هنا وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فالشيطان هو مصدر الشر فلذلك ينسب له النقائص ولم يقل ما, ما أنساني ذلك إلا الله هذا من الأدب الجم وإلا كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى فهو الذي قدر النسيان على يوشع أنه ينسى ذلك ولكن تأدباً مع الله سبحانه وتعالى نسب النسيان الذي هو من النقائص ونسب هذا الفعل إلى الشيطان هو الذي يحرس على مثل هذه الأشياء أنه ينسى لعباد ما هو من شؤونه المهمة ولذلك يدخل في الصلاة ويتلاعب بكثير منه يتلاعب أذكر كذا أذكر كذا فيذكرك هنا ما ينسيك ذلك الذي نسيته وكان أنساك لأن يذكرك في, في المكان الفلاني لا أخذ ذلك المهم بين هذا وهذا بين إنساء وبين تذكير في الصلاة حاول أنه يذكره بعض الأمور التي نسيها من أمور الدنيا ونسى الله العافية فهنا وهو ما أنسانيه قراءتان كما سمعت وقد ذكر الرضي وغيره أن الضمير المسموغ باليا يجوز فيه وجهان أنسانيه وأنسانيه عليه وعليه من اللغة المشهورة كما تعلمون بالكسر في الضمير المسموغ باليا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداء فهذا من هذا الباب وما أنسانيه إلا الشيطان أشر أريده غيرت الصيغة ولم يقولوا أراد الله بمن في الأرض شرا وإنما قالوا أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربك رشدا فلما كان في الخير لسبوه إلى الله سبحانه وتعالى وهذا من الأدب الجم مع الله سبحانه وتعالى أن الأمور التي هي معيبة لا تنسب إليه مباشرة فغيروا صيقة الفعل وهؤلاء الجن استفادوا بالغراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندهم من الأدب ما عندهم مع ربهم جن وعلا عرفوا كمال التوحيد الذي عرف التوحيد وكمال التوحيد لأن هذا أعظم ما يتأدب به مع الله فما دونه فهو على أكمل ما يكون فيه فإن من تأدب مع الله في توحيده فما دونه أيضا كذلك تأدب معه فيه ومن لم يتأدب مع الله في توحيده فلا ينفعه أدب يتأدب به ولو كان ينكس راسه ويحاول إنمك الكلام والأداب تلك ما ينفعك كله تصنع لأنك ما تأدبت مع الله قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره عندما نسأل سؤال النحوية ها نرتاح قليل مع السؤال في النحو من يجيب أو أذكر أولا ثم ترفع الأيدي ما اعراب المصدر ان اذكره من من امان الشيطان ان اذكره واضح ما هو في ما في صعوبه ومن انسانيه إلا الشيطان ان الشيطان اذكره ومن سانيه الشيطان ذكره ام ومن ساني الشيطان ذكره طيب والضمير ده أه. بدل أحسنت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره أي ما أنساني إلا الشيطان ذكره أحسنت فهذا بدل من أي نوع البدل؟ له بعض له كل له من نوع البدل هذا؟ بدل اجتمال أحسنت فهو ليس جزءا ما تقدم ولا كلا أيضا احسن ده ما انساني الا الشيطان ذكره فقالوا ما انسانيه ان الشيطان ان اذكره اي ما انساني الا الشيطان ذكره فهذا بدل اجتمال وضابطه أن البدل ليس بعضا من المبدن منه ولا كلا قال ومن انسانيه الا الشيطان أن اذكره واتخذ سمينه في البحر عجبا واتخذ سمينه قيل موسى وقيل الحوت واتخذ الحوت سمينه في البحر انتهينا هنا فتعجب موسى عجبا من هذا الحوت ومن الفنهم من كلام الله سبحانه وتعالى واتخذ سمينه في البحر عجبا للناس عجبا للناس اذا اتخذ هذا الحوت الذي قد حصل لحم وما حصل من الموت ثم يصاب بشيء من الماء فاذا به يطلب ويتاخذ سبيله مباشره في البحر ويذهب ويدهب فقال واتخذ سبيله في البحر عجبا هذا من كلام الله سبحانه وتعالى وقيل انقطع الكلام إلى قول واتخذ سبيله في البحر فتعجب موسى عجبا من هذا الاتخاذ الحوت في البحر عجبا عجب عجبا من هذا الفعل فهو مفعول مطلق على ما سمعته أوصف أن مصر محذوف تخذ سبيله في البحر اتخاذا عجبا إما أن يكون مصطراً لفعل محذوف فتعجب عجباً موسى من التخاذ ويوشع التعجب من هذا التخاذ وهكذا الصفة لمصر محذوف واتخذ سميله في البحر اتخاذاً عجباً فهو مفعول مطلق أو صفة لمصطر محذوف العامل فيه الفعل الموجود اتخذ سبيله والمصطر محذوف اتخاذاً وهذا المذكور الصفة لذلك المصطر المحذوف وأصل الكلام اتخذ سميله في البحر اتخاذاً عجباً فهذه أوجه محتمل وقيل مفعول به عجبا اتخذ ينص مفعولين لكن الأوجه اللي ذكرناها أقرب واتخذ سبيله في البحر فتعجب موسى عجبا واتخذ سبيله في البحر اتخاذا عجبا قال رحمه الله قوله تعالى فلما جاوزا يعني ذلك الموضعا وهو مجمع البحرين قال موسى لفتاه آتنا غداءنا أي طعامنا والغداء ما يعد للأكل غدوة باعتبار الزمن سمي بهذا الاسم باعتبار أنه يتناول في هذا الزمن زمن الغدوة فقيل له غداء قال رحمه الله والغداء ما يعد للأكل غدوة والعشاء ما يعد للأكل عشية إذن نسبة إلى الطعامين ذين والتسمي بهم بهذه الأسماء باعتبار الزمن الذي يتناولان فيه قال قوله تعالى لقد من سفرنا هذا نصبا أي تعبا وشدة يا له من سفر وما أكرمه من سفر وما أجمله وما عظمه فالنصب يهون فيه والتعب يهون فيه والإعياء يهون فيه في طلب العلم يأتي الطالب من بلاد نائية بعيدة ليطلب العلم ويلغى من النصب ما يلغاه من العياء والتعب ما يلغاه وكله عنده سهل حتى يصل إلى المكان يتناسى كل ذلك وينسى جميع المطاعب والمخاوف التي تعرض لها حتى يصل إلى البلاد التي يريدها ويقصدها لطلب العلم أحيا أهل السنة الرحلة رحلة الأنبياء وتأسوا بالأنبياء في هذه الرحلة العظيمة وتأسوا بالعلماء والصالحين في الرحلة في طلب العلم فالله أنها نعم علينا ينبغي أن نحرس على الإخلاص وأن نجاهد أنفسنا لأن النفس ما هي سهل النفس والشيطان عدوان للإنسان وربما يفسداني أجل الأعمال التي أنت تريد أن تقرب بها لله فتفسدها عليه النفس وتفسدها عليه في الشيطان فهذا عمل نحافظ عليه جميعا حاول أننا نزيل عنه الشوائب ونزيل عنه كل ما يضره وإذا حصل شيء نستغفر الله ونتوب إليه نرجع. ونرجع إلى رشدنا وصوابنا ونبعد هذا الأشياء التي تداخلنا من الشيطان الشيطان الموتالك لنا فلا تسترسل تيأس قول لنا مرائي أنا مرائي أنا كذا أبدا لا تيأس جاهد نفسك واستمر وسيدخل عليك مرائي في رحلتك ومرائي في طلب العلم فأصيحطمك أنت مرائي مرائي وتركت الخير فالشيطان حريص على افساد أعمالنا لا نترك له مجاهدا نجاهده ما استطعنا إلى ذلك سبيل يقول ما يقول يقول ما يقول نجاهد ونصبر والله لطيف وكريم سبحانه وتعالى وعفو وغفور جل وعلا فلا تجعل الشيطان يتلاعب بك ويدخل عليك بأنك مرائن وأنك تريد التسميع يقول ما شاء حاول أن تجاهد نفسك صحح نيتك كل يوم وأبشر بالخير والله سيعينه أما نجلس أضعفا عند الشيطان فعلتم من أجل كذا صلحتم من أجل كذا إلى آخر ذلك فخلاص من يبغي أن أعمل يبغى الإنسان متخوف يدرس ما أريد أن أرأي يخرج دعوة الشيطان يرى نفسي فيه. عندي مراءة طيب قم إلى آخر ذلك ونصح فأناك ما أستطيعه الرياء يداخلوني انت الآن صيد الشيطان قد استولى عليك الشيطان واستحكم منك فلم تخرج دعوة ولم تدرس ولم تفعل من الأعمال الخيرية فماذا استفعل إذن قد سيطر الشيطان على كواهلك وبرك عليك وحطمك تماما ولم يجعلك تقدم على عمل من الأعمال الخير حتى الصلاة ربما يقول لك لا تحضر في جماعة الناس ربما سينظرون يقول هذا طالب علم بركي في الأصلاة أحسن وصلي في بيتي وهلُمَّ جرَّة من فساد الأعمال التي يدخل الشيطان عنها ومن طريقها ونسأل الله العافي ما منا إلا ويدخل عليه الشيطان من نحن ما منا من أحد إلا ويدخل عليه الشيطان للمداخل الخبيثة لكنه أحد يحاول يجاهد نفسه ويدعو الله سبحانه وتعالى في تصحيح أعماله ويبشر بالخير قال الشيطان عدو الجميع قال رحمه الله إذن السلف يقول ما جاهدته نفسي في شيء ما جاهدته في تصحيح النية أو في النية في نية فإنه إذن النفس تقلب عليه وهو يجاهدها دائما وهؤلاء من السلف صفيان وغير صفيان يقول النحو هذا فكيف من المساكين هؤلاء الضعافاء في زمن لا يعين على الخير إلا من رحم الله فإذا الإنسان ينتبه لنفسه وليعماله فلا يفسدها الشيطان عليه قال رحمه الله قوله تعالى لقد لقينا من سفرنا هذا نصب أي تعباً وشدة وذلك أنه ألقى ألقي على موسى الجوع ألقي على موسى الجوع بعد مجاوزة الصخرة ليتذكر الحوتة ويرجع إلى مطلبه قال له فتاه وتذكر أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة وهي صخرة كانت من موضع الموعود قال معقل بن زياد هي الصخرة التي دون نهر الزيت فإني نسيت الحوت أي ترقته وفقدته وذلك أن يوشع حين رأى ذلك من الحوت قام ليدركه موسى فيخبره فنسي أن يخبره فمكث ما حتى حتى صليا الظهرة من الغد من الغد وهذا الصلاوات الخمس نفس الصلاوات الخمس لتلك الأمة ظهر فجر عصر مغرب أم أنهم يصلون الصلاة وهذا مجمع عليها في الملل وأما على هذه الفروض الخمسة هل هي خاصة بأمة محمد أم أيضا كذلك الأمم المتقدمة وبعض الأمم المتقدمة لها خمسة فروض هذا يحتاج نظر. وهنا حتى صلياء الظهر من الغد الظاهر أن عندهم صلاة الظهر هذا ظاهره فينظر هل الصلوات الخمس شريعة للأمم المتقدمة أم هي خاصة بأمة محمد وأم عموم الصلاة فهو مشروع لمن تقدم القرآن قد على ذلك في زكريا وفي يحي وفي غيره كيف؟ بس على العموم أنا أسأل على التفصيل أسأل على التفصيل هل خمس صلوات كما فرضها الله على نبيه في المعراج كانت مفروضة على الأمة متقدمة أم تشترك الأمة متقدمة مع هذه الأمة في عمو الصلاة ومشروعية الصلاة هنا نسأل عن هذا عن هذه الخمس صلاة خاصة من أمة محمد على الترتيب المذكور أمة الصلاة فكانوا يصلون وقد جاءت المخصوص في القرآن وفي السنة تذل على ذلك وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء كما هو معلوم لكن السؤال ليس عن شرعية العبادات للأمة والأمة المتقدمة وإنما على التفصيل وعلى هذه الجزئية فانظروا لنا هل الصلاة التي عندهم كان كالأزمنة التي عندنا فجر والظهر عصر ومغرب عشاء أم نلتقي معهم في الصلاة كما هو حال الصوم يصومون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هل يصوم رمضان؟ أو أن هناك صيام غير صيام رمضان لهم ورمضان خاص بنا هذه مسألة خلافة أيضاً وأنهم كانوا يصوموا رمضان عند جماعة من أهل التفسير وقيل لا وإنما يشتركون في الصيام فأما رمضان فهو من خصائص هذه الأمة وهكذا نقول في الصلاة قال رحمه الله فمكث يومهما حتى صلي الظهر من الغد قيل في الآية إضمار معناه نسيت أن أذكر ذلكا الحوت ثم قالوا ما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وما أنساني أن أذكر لك أمر الحوت إلا الشيطان وقرى حفص أنسانيه وفي الفتح عليه, عليه الله بضمّلها هذا معلوم عندنا في حفص عليه وأنسانيه والأشهر عليه وأنسانيه هذا الأشهر لكن هذه قراءة وهذه لغة عربية قد تعرض لها النحاة بنسبه للضمير المسبوق الياء وقرا حفصا سانيه وفي الفتح عليه عليه الله بضم الهاء وقيل معناه انسانيه لان اذكره الهنا سبحانك اللهم الحمد لك انه انت التواب الرحيم